أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ولقد آتينا داود وسليمان علما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 له الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والانس والطير فهم يوزعون حتى اذا اتوا على واد النمل قالت نملة يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم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 الهدى هدى أم كان من الغائبين لا أعذبنه شديدا أو لا أو لا يأتيني بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبئ بنبئ يقين